بسم الله الرحمن الرحيم المكتب العلمي ل ف ض ي ل ة الشيخ الدكتور عبد الكريم ا بن عبد الله الخضير بالتعاون مع تسجيلات الرايه ة الإسلامية يقدم المجموعة الثانية لفضيلة الإمام مالك لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم يقدم من موطأ عبد د ع ابن شرح ب ا ل خ ض ي ر ن س أ ل ا ل ل تعالى ل ه بها ينفع ا أن ج م ي ع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 أ ن ه سمع سعيد بن المسيب قال من أ ج م ع ا ق ا م ة أ ر ب ع ليال وهو مسافر أ ت م ا ل ص ل ا ة قال مالك وذلك أ ح ب ما سمعت إ ل ي وسئل مالك عن ص ل ا ة ا ل أ س ي ر فقال مثل ص ل ا ة المقيم إ ل ا أ ن يكون مسافرا مكثا فهذه ا ل ت ر ج م ة تؤكد مفهوم ا ل ت ر ج م ة ا ل س ا ب ق ة قوله حدثني يحيى عن مالك عن عطاء ا بن أ ب ي مسلم القرساني وثقه ا م معين و تكلم بل أ د خ ل ه ا ل إ م ا م البخاري في ا ل ض ع ف ا خرج له ا ل إ م ا م مسلم على كل حال فيه كلام لكنه أ ق ل ما يقال فيه انه صدوق أ ن ه سمع سعيد بن المسيب قال من أ ج م ع إ ق ا م ة أ ر ب ع ليال و هو مسافر أ ت م ا ل ص ل ا ة ل أ ن اذا من أ ج م ع يعني عزم و نوى على ا ل إ ق ا م ة أ ر ب ع ليال و هو مسافر أ ت م ا ل ص ل ا ة ل أ ن ذلك قطع حكم السفر قال مالك و ذلك أ ح ب ما سمعت إ ل ي من الخلاف في ذلك و بهذا قال الشافعي و أ ح م د يعني أ ر ب ع ليال و قول مالك أ ح ب إ ل ي يعني قوله اختياره وهو أ ي ض ا قول الشابع و أ ح م د و د ا و د و ج م ا ع ة و ح ج ة ه م حديث يمكث المهاجر بعد قضاء نسكه ب م ك ة ثلاثا و م ع ل و م أ ن م ك ة لا يجوز للمهاجرين ان يتخذها دار إ ق ا م ة فدل على أ ن ما زاد على ا ل ث ل ا ث ة ك ا ل أ ر ب ع تسمى إ ق ا م ة وقال الثوري و أ ب و خ ل ي ف ة إ ذ ا نوى إ ق ا م ة خ م س ة عشر يوما اتم ا ل ص ل ا ة ودونها يقصر على كل حال التحديد ب م د ة هو قول أ ن ا ئ م ه ا ل ا ر ب ع ة ت ح د ي د ب ا ل م د ة و هو قولهم أ ي ض ا تحديد ا ل م س ا ف ة الخلاف في ا ل م س ا ف ة تقدم ا ل ث ل ا ث ة يرون أ ر ب ع ة برد أ ب و ح ن ي ف ة يرى ث ل ا ث ة أ ي ا م يعني س ت ة برد ب ا ل ن س ب ة ل ل إ ق ا م ة ا ل أ ر ب ع ة على التحديد ا ل ث ل ا ث ة على أ ر ب ع ة أ ي ا م و أ ب و ح ن ي ف ة يرى خمسه عشر يوما وعلى كل ح التحديد ا ل هو قول ا ل ا م ا ل أ ر ب ع حصان في ا ل م س ا ف ة وفي ا ل م د ة والقول ب ا ل إ ط ل ا ق كما هو مقتضى النصوص هو ا ل أ ص ل لكن يبقى أ ن ه و إ ن كان هو ا ل أ ص ل إ ل ا أ ن عمل السلف على خلافه فدل على أ ن ه ف ه م من هذا ا ل إ ط ل ا ق أ ن مراد الشارع هذا التقييد وذلكم للوازم التي ترتبت على ا ل إ ط ل ا ق وسئل مالك عن ص ل ا ة ا ل أ س ي ر فقال مثل ص ل ا ة المقيم يعني يتم يعني إ ذ ا كان في بلده إ ذ ا كان في بلد وهو أ س ي ر مثل ص ل ا ة المقيم إ ل ا أ ن يكون مسافرا ً هو أ س ي ر هو أ س ي ر وماكث لكنه من غير طوعه ولاختياره فهل يمكن أ ن يكون أ س ي ر ا ً هو ف ي يصير أسيراً بلده في بلده يعني أ س ر و ه في بلده و حينئذ يصلي ص ل ا ة مقيم إ ذ ا كان مسافر يعني أ س ر في غير بلده و اذ زادت ا ل م د ة على أ ر ب ع ة أ ي ا م ف إ ن ه يصلي ص ل ا ة مسافر فيقصر ل أ ن إ ق ا م ت ه ليست باختياره و قل مثل هذا فيمن صار ع ل ي حاج مثلا في بلد ما و سجن ارتكب مخالفه و سجن شهر شهرين ث ل ا ث ة لا يزال مسافرا ل أ ن إ ق ا م ت ه من غير عزم منه ولا من طوعه ولا باختياره وحينئذ له أ ن يترخص ا ل آ ن ا ل آ ث ا ر التي ساقها ا ل إ م ا م مالك عن ا ل ص ح ا ب ة وعند غيره أ ض ع ا ف ما ذكره ا ل إ م ا م مالك من تقدير ا ل م س ا ف ة ب أ ر ب ع ة برد ت ل على أ ن المسافه ة ب ب ا ل بهذا التقدير معتبر عند السلف على وجه الخصوص ه ي أ ر ب ع ة برد أ ر ب ع ة البرد معروفه ذ ثمانين كيلو دل على أ ن ا ل م س ا ف ة تحديدها بالكيلوات أ و بالبرد أ و ب ا ل أ م ي ا ل أ و بالفراسخ معروف عندهم و إ ن كان جاء بعض النصوص م تقديرها ب ا ل م د ة باليوم و ا ل ل ي ل ة أ و بثلاثه ايام أ و باليومين نعم ل أ ن هذه أ م و ر منضبطه عندهم فاليوم و ا ل ل ي ل ة م س ا ف ة ما يقطع في يوم و ل ي ل ة عندهم منضبط في يومين منضبط و م ح د د و ن بهذا بين م ك ة و ج د ة يومان بين م ك ة وطائف ي و م بين م ك ة و ع س م ا ن ي و م بين م ك ة وخلاخره وهم يحددون بين م ك ة وذي الحليف عشر مراحل عشر ليال م ن ض ب ط عندهم نعم نعم نسال الله اليك باب ص ل ا ة المسافر إ ذ ا كان إ م ا م ا أ و كان وراء إ م ا م حدث ان يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سان بن عبد الله عن أ ب ي ه رضي الله عنه أ ن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إ ذ ا قدم م ك ة صلى بهم ركعتين ثم يقول يا أ ه ل م ك ة أ ت م و ا صلاتكم ف إ ن ا قوم سخر وحدثني عن مالك عن زيد بن أ س ل م عن أ ب ي ه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مثل ذلك وحدثني عن مالك عن نافع أ ن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يصلي وراء ا ل إ م ا م ب م ن ا أ ر ب ع ا ف إ ذ ا صلى لنفسه صلى ركعتين وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن صفوان أ ن ه قال جاء عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يعود عبد الله بن صفوان فصلى لنا ركعتين ثم انصرف فقمنا فاتممنا أ ت م م ن يقول رحمه الله رحمه ع ا باب صلاة ل ل ى س ا إذا كان ف ر إ ا ا ا م أو ك و ر كما فعل النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام لما صلى ب م ك ة و قال أ ت م و اقتدى به عمر رضي الله عنه كما في الخبر ا ل ا س ا ق و ا ل إ م ا م مالك هذا ب ا ل ن س ب ة ل ل إ م ا م لا يلزمه الاتمام إ ذ ا أ م ا مقيمين لكن إ ذ ا كان وراء إ م ا م المسافر وراء إ م ا م ف إ ن كان ا ل إ م ا م مسافرا فلا إ ش ك ا ل ي ق ت ر ا ل ص ل ا ة كل من ا ل إ م ا م و ا ل م أ م و ن لكن إ ذ ا كان ا ل إ م ا م مقيم و ا ل م أ م و ن مسافر فمن ائتم بمقيم ف إ ن ه يلزمه الاتمام وقد أ و ر د الامام مالك ما يدل على الشقين إ ن ائتم بمقيم لزمه الاتمام هذا قول عامه اهل ا ع ل م ان ائتم المسافر بمقيم لزمه الاتمام لكن هل الملاحظ في وصف ا ل إ م ا م شخص ا ل إ م ا م أ و ص ل ا ة ا ل إ م ا م هل الملاحظ صلاته أ و شخصه زيد مقيم من الناس نعم وهو إ م ا م دخل مسافر ليصلي العشاء وهذا ا ل إ م ا م المقيم في ص ل ا ة التراويح ص ل ي ركعتين نقول يا مسافر انت ا ت م م ت بمقيم يلزمك الاتمام أ و دخل هذا المسافر وراء زيد ويصلي العشاء أ ر ب ع ركعات نعم نقول يلزمك الاتمام لك صليت خلف مقيم هذه ما فيش كان ه ت م بمقيم لازمه الاتمام لكن هل المنظور وصف ا ل إ م ا م الشخصي أ و وصفه الحكمي المرتبط ب ا ل ص ل ا ة نعم الثاني و على هذا لو دخل مسافر و صلى خلف مقيم يصلي التراويح صلى العشاء ركعتين يلزمه الاتمام ولا ما يلزمه لا يلزمه الاتمام لكن لو صلى خلفه العشاء و ص ل ي أ ر ب ع ركعات يلزمه ي أ ت ي بركعته إ ن اهتم بمقيم لزمه ا ل إ ت م ا م لكن من الصور ا ل ن ا د ر ة نعم من الصور النادره ان ي أ ت ي شخص مسافر و ي أ م مقيمين مسافر ي ا م مقيمين و يدخل مسافر و لا يدري هل ا ل إ م ا م مسافر أ و مقيم فيصلي خلف هذا أ د ر ك ر ك ع ة ا ل إ م ا م صلى ركعتين و سلم و هذا أ د ر ك ر ك ع ة من هاتين الركعتين و قام الناس يقومون و على اعتبار أ ن هذا ا ل إ م ا م مقيم يصلي كم ر ك ع ة هذا ا ل مسافر نعم لا ه ذ ا ظهر لا عصر بناء على ان ل م ك ا ن مكان اقامه الغالب أ ن ا ل إ م ا م مقيم يعني المسجد في داخل أ ح ي ا ء مكه جاء شاب من الشباب و تقدم و صلابهم ركعتين هذه حاصل فلما سلم قال أ ت م و ا ف إ ن قوم ساووا وليست له أ ي ص ف ة تميزه بين هؤلاء المامومين نعم فقاموا بدءا من المؤذن إ ل ى آ خ ر واحد في المسجد يتموا و ا ح د من المسافرين لاحق بهم وصلى معهم أ ر ب ع ركعات و ا ل إ م ا م مسافر مثله مثل هذه التصرفات لا شك أ ن ه ا توقع المصلين في ح ر ك المسجد كله ع ج ر ه صفوف يقدم ا ل ص ل ا ة لا هذا ح ص ل في مسجده داخل م ك ة وشاب ليست له أ ي ص ف ة تميزه والا الرسول صلى صل صل ب م ك ة وقال أ ت م عمر رضي الله عنه كما هنا صلى وقال أ ت م إ ذ ا كانت له ص ف ة تميزه لا ب أ س لكن إ ذ ا لم يكن له ص ف ة تميزه كيف يجعل الناس كلهم في حكم مسبوقين هنا يقول حدثني يحيى عمالك ن عن ابن ش ي ا ب عن بن بن سالم بن عبد الله عن أ ب ي ه أ ن أ ب ا ه عمر بن الخطاب كان إ ذ ا ق د م م ك صلى بهم إ م ا م ا ل أ ن ه هو ا ل خ ل ي ف ة وهو السلطان وهذا س ل ط ا ن صلى بهم ركعتين ثم يقول يا ا ل م ك أ ت م صلاتكم ف إ ن قوم سفر سفر بفتح فسكون جمع سافر كركض جمع ر ا ك ب عمر رضي الله عنه امتثل فعل النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام قال عمرو بن ح س ي ن شهدت مع رسول الله صلى الله عليه و سلم الفتح فاقام من م ك ة لا يصلي إ ل ا ركعتين ثم يقول لاهل م ك ة صلوا أ ر ب ع ا ف إ ن قوم سافر ف ا ل إ م ا م لا يلزم ب ا ل إ ت م ا م إ ذ ا أ م ا المقيمين لكن المسافر إ ذ ا أ ت م بمقيم لزمه ا ل إ ت م ا م ثم قال و حدثني عن مالك عزيز بن أسلم عن زيد بن أ س ل م عن أ ب ي ه عن ع م ر بن الخطاب مثل ذلك ف ل و طريقان كل منهما صحيح و حدثني عن مالك عن نافع أ ن عبد الله بن عمر كان يصلي وراء ا ل إ م ا م بمنى اربعا صلي أ ر ب ع ا ل أ ن ا ل إ م ا م متم النبي عليه الصلاه و السلام كان يقصر ا ل ص ل ا ة م ن ه و ج ر ع على هذا أ ب و بكر ثم عمر و عثمان في أ و ل ايامه ثم أ ت م و ت أ و ل رضي الله عنه فصار ا ل ص ح ا ب ة معه يتمون ابن عمر يتم ابن مسعود يتم نعم فيتمون لوجوب م ت ا ب ع ة ا ل إ م ا م وترك الخلاف له وان اعتقد أ ن القصر أ ف ض ل ولذا يقول ابن مسعود ليت حظي من أ ر ب ع ركعات ركعتان متقبلتان ف إ ذ ا صلى لنفسي صلى ركعتين على, على أ ص ل ل أ ن ه مسافر ثم قال و حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن صفوان بن عبد الله ا بن صفوان بن ا م ي ة القرشي انه قال جاء عبد الله بن عمر يعود عبد الله بن صفوان جاء عبد الله بن عمر يعود عبد الله بن صفوان ا بن ا م ي ة فصلى ا بن عمر لنا يعني صلى بنا ركعتين ل أ ن ه مسافر ثم انصرف يعني سلم من ا ل ص ل ا ة فقمنا ف أ ت م م ن ا ل أ ن المقيم يلزمه م ت م ا م ا ل ص ل ا ة ولو صلى خلف من يقصرها فصلى بهم المسافر ركعتين وهم مقيمون وحينئذ ن إ ذ ا سلم يقيمون... يقومون لاتمام ا ل ص ل ا ة نعم يعود عبد الله بن صفوان بن عمر منين جاك جاء عبد الله بن عمر يعود و عبد الله بن ص و ف ا ن عبد الله بن ص و ف ا ن معروف من م ك ة و بن عمر جاء من ا ل م د ي ن ة فجاء يعوده عبد الله بن ص و ف ا ن كان ع ب د الله بن الزبير و قتل معه و هو متعلق ب أ س ت ا ر ا ل ك ع ب ة و عبد الله بن عمر جاء يعوده فهو مسافر و عبد الله بن ص و ف ا ن مقيم ب م ك م يعني شخص مقيم لزمه ص ل ا ة نسيها نسي ص ل ا ة ظهر وهو مقيم ثم ت ذ ك ر حال السفر أ و العكس نعم أ ه ل العلم يرجحون أ ن تصلى ص ل ا ة مقيم ل أ ن ه أ ح و ط أ ح و ط اي لا ا ل ص ل ا ة ص ل ا ة مقيم ا ل ص ل ا ة ص ل ا ة مقيم ل أ ن ه ا لزمته في حال ا ل إ ق ا م ة نعم باب ص ل ا ة ا ل ن ا ف ل ة في السفر بالنهار والليل و ا ل ص ل ا ة على ا ل د ا ب ة حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أ ن ه لم يكن يصلي مع ص ل ا ة ا ل ف ر ي ض ة في السفر شيئا في السفر شيئا قبلها ولا بعدها إ ل ا من جوف الليل ف إ ن ه كان يصلي على ا ل أ ر ض وعلى راحلته حيث توجهت وحدثني عن مالك إن انه بلغه أ ن القاسم بن محمد عروه بن الزبير وابا بكر بن عبد الرحمن كانوا يتنفلون في السفر قال يحيى وسئل مالك عن ا ل ن ا ف ل ة في السفر فقال لا ب أ س بذلك بالليل والنهار وقد بلغني أ ن بعض أ ه ل العلم كان يفعل ذلك وحدثني عن مالك قال بلغني عن نافع أ ن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يرى ابنه عبيد الله بن عبد الله يتنفل في السفر فلا ينكر عليه وحدثني عن مالك عن ع م ر بن يحيى المازني عن أ ب ي الحباب سعيد بن يسار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أ ن ه قال ر أ ي ت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو على حمار وهو متوجه إ ل ى خيبر وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته في السفر حيث توجهت به قال عبد الله بن دينار وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يفعل ذلك وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد قال ر أ ي ت أ ن س بن مالك رضي الله عنه في السفر وهو يصلي على حمار وهو متوجه إ ل ى غير ا ل ق ب ل ة يركع ويسجد إ ي م ا ء من غير أ ن يضع وجهه على شيء يقول في والليل حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن عمر أنه لم يكن يصلي مع صلاة الفريضة في السفر شيئا قبلها ولا بعدها. والنفي قبلها والصلاة ولا يتناول الله تعالى صلاة النافلة السفر بالنهار على الدابة مالك النافع الله لم صلاة السفر رحمه عمر مع أنه بعدها هذا باب عن عن عبد بن الرواتب كما أ ن ه يتناول النفل المطلق لم يكن يصلي مع ص ل ا ة ا ل ف ر ي ض ة في السفر شيئا لا قبلها و لا بعدها و هذا يشمل الرواتب و يشمل المطلق و يشمل أ ي ض ا ما جاء فضله بخصوصه ك أ ر ب ع ركعات بعد العصر قبل العصر أ ر ب ع ركعات قبل العصر إ ل ا من جوف الليل فقيام الليل النبي عليه الصلاه و السلام لم يترك الوتر و لا ركعتي الصبح سفرا و لا حضرا و ما عدا ذلك فلم يحفظ عنه أ ن ه كان يتنفل إ ل ا ما ذكرته امهانه في البخاري عن أ م م ه ا ن ه ان النبي صلى الله ع في بيته يوم الفتح ثمان ركعات و العلماء يختلفون هل هذه ت سمى ص ل ا ة الفتح أ و ت سمى سبحه الضحى و ثبت أ ن النبي عليه ل ا صلى ا ة السبحه بالليل في السفر على ظهر ر ا ح ل ة حيث توجهت به فقيام الليل له ش أ ن ينبغي الا يترك سفرا و ا ح د ر ه الرواتب هي التي أ ث ر عن كثير من السلف تركها كما قال ابن عمر رضي الله عنهما لو كنت مسبحا لاتممت لا و حفظ عنه أ ن ه كان لا يصلي مع ص ل ا ة ا ل ف ر ي ض شيئا ً إ ل ا ما كان في جوف الليل في البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال صحبت النبي صلى الله عليه و سلم فلم أ ر ه يسبح في السفر و قال الله جل ذكره لقد كان لكم في رسول الله أ س و ة ح س ن ة صحبت النبي صلى الله عليه و سلم فلم أ ر ى يسبح في السفر و قال الله جل ذكره لقد كان لكم في رسول الله أ س و ة ح س ن ة و على هذا ا ل أ و ل ى ترك التنفل في السفر لاسيما الرواتب و السبب في ذلك أ ن المسافر يكتب له ما كان يعمله في إ ق ا م ت ه كما أ ن المريض يكتب له ما كان يعمله في صحته ف إ ذ ا كان الله جل و علا رخص ا ل ل م س ا ئ ر و خفف عنه ص ل ا ة ا ل ف ر ي ض ة من أ ر ب ع إ ل ى ركعتين و هذه ر خ ص ة يحب جل و علا أ ن تؤتى فلان يترك التطوع في السفر من بابي أ و لا ولذا يقول ابن عمر لو كنت مسبحا لاتممت لا يعني لو كنت متنفلا بشيء من النوافل لاصليت ا ل ف ر ي ض ة ك ا م ل ة فريضه اولى ب ا ل م ح ا ف ظ ة من ا ل ن ا ف ل ة يقول و ح د ث ن ي عن مالك انه بلغه ان القاسم بن محمد ع ر و ة بن الزبير و أ ب ا بكر بن عبد الرحمن كانوا يتنفلون في السفر الثلاثه كلهم من الفقهاء ا ل س ب ع وكانوا يتنفلون في السفر قال يحيى وسوء ل ى مالك عن ا ل ن ا ف ل ة في السفر فقال لا ب أ س بذلك بالليل و ا ل ن ا ر وقد بلغني عن بعض اهل العلم ن ه كان يفعل ذلك يعني ليس ترك ا ل ن ا ف ل ة في السفر من باب العزيمه نعم ومن باب اللازم بمعنى أ ن من فعل هذه النوافل ي أ اسم لا النصوص ا ل ع ا م ة تشمل ا ل إ ك ث ا ر من النوافل اعني على س ك بكثره السجود لكن النبي ص ل ي ه ا ل ع ل ي ه و س ل م من باب التخفيف و التيسير في السفر الذي ا ل أ ص ل فيه المشقه نعم كان لا يتنفل في السفر و حدثني عن مالك قال بلغني عن نافع أ ن عبد الله بن عمر كان يرى ابنه عبيد الله بن عبد الله يتنفل في السفر فلا ينكر عليه و على هذا ا ل أ م ر فيه س ا ع ة ا ل أ م ر فيه س ا ع ة والنوافل ا ل م ط ل ق ة ينبغي أ ن نحرص عليها ولاسيما قيام الليل و أ م ا الوتر و ر ك ع ة الصبح فالنبي عسى كان يلازمها ح ض ر ا و سفرا بعضهم يفهم من قول ابن عمر لو كنت متسبحا لاتممت أ ن من يصلي ا ل ص ل ا ة ك ا م ل ة في السفر ل أ ن الاتمام مع ا ل ت ص ب ي ح مع النافعه ف إ ذ ا كان يصلي خلف مقيم في السفر نعم فالمطلوب منه أ ن يتنفس ما كان يفعله مقيم ل أ ن ه يصلي ص ل ا ة مقيم إ ذ ن يفعل ما كان يفعله م ق ي م فياتي بالرواتب لكن كلام ابن عمر ما يفهم منه ذلك لا يفهم منه ذلك اي بلغني عن نافع أ ي ه في أي خ... اخر خبر وعن مالك قال بلغني عن نافع وين مكانك يعني بلغني أ ن عبد الله بن عمر كان يارب عبيد الله بن عبد الله على كل حال الذي قبله وسئل مالك عن ن ا ف ه ا ل س م ر قال لقد ا بلغني أ ن بعض ا ل ا م ك ا ن يفعل ذلك يغني عنه بلغني أ ن عبد الله بن عمر إ ذ ن قال عن نافع أ ن عبد الله بن عمر م ا ش ر هل ا م ق ص و د حذف بلغني ولا حذف عن نافع نعم أ ن ا ن اعد الكلام من جديد هي ك ل م ة نافع وم... لا ببلغني لكن بدون عن نافع على كل حال الخبر لسنا ب ح ا ج ة إ ل ي ه ل أ ن ما قبله يغني عنه ا ل ر خ ص ة ما ثبت على خلاف دليل ش ر ع ي المعارض الراجح و ا ل ع ز ي م ما ثبت على وفق دليل ش ر ع ي مع أ ن ا ل ر خ ص ة لا بد لها من دليل ل ش ر ع ي لكن هذا الدليل معارض لدليل أ و ل ق ا ع د ة م س ت ق ر ة يقول المؤلف رحمه الله تعالى و حدثني عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن ابي الحباب سعيد بن يسار عن عبد الله بن عمر أ ن ه قال ر أ ي ت رسول الله صلى الله عليه و سلم يصلي و هو على حمار و هو متوجه إ ل ى خيبر حديث صحيح مسلم لكن قال الدار قطني و غيره هذا غلط وهم من ع م ر بن ي ح ي المازني قالوا إ ن م ا المعروف في ص ل ا ة النبي صلى الله عليه وسلم على ا ل ر ا ح ل ة على البعير والصواب أ ن ا ل ص ل ا ة على الحمار من فعل أ ن س كما ذكر ذلك البخاري ومسلم و س ي أ ت ي في هذا الباب يصلي على حمار أ ن س ر أ ي ت أ ن س بن مالك في السفر يصلي على حمار و متوجه ا ل غير قبله النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام كان يصلي على راحلته في السفر وهذا س ي أ ت ي أ ي ض ا وهو في الصحيحين والثابت في الصحيحين و ع ي ر ه م ا أ ن الذي صلى على ا ل حمار هو أ ن س ابي مالك رضي الله عنه ر أ ي ت رسول الله صلى الله عليه وسلم ص ل ي ه على حمار ومتوجه إ ل ى خيبر و ثابت عن أ ن س وثبوته عن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام عن ا ل ص ل ا ة على الحمار في هذا الحديث و في صحيح مسلم فالذي يرى ص ي ا ن ة الصحيح يقول ما دام ثبت في صحيح مسلم فليس ل أ ح د كلام لا للدار القطن ولا غيره والذي لا يرى مانع من أ ن يقع الوهم حتى من ر و ا ة الصحيح يحكم على هذا ب أ ن ه غلط وهم ليسوا بالمعصومين لكن إ ذ ا أ م ك ن حمل ر و ا ي ة الصحيح على وجه ي ص ر فهو ا ل أ و ل ى و على كل حال هما مسلكان عند أ ه ل العلم منهم من يرى ص ي ا ن ة الصحيح مثلي هذا الكلام و أ ن جميع ما في الصحيحين صحيح و منهم من يرى أ ن ه يحكم للراجح و يحكم على م ر ج و ح بالوهم و لو كان ف الصحيح و هنا لا يوجد ما يعارض لا يوجد ر و ا ي ة تخالف هذه ا ل ر و ا ي ة لا يوجد ر و ا ي ة تخالف هذه ا ل ر و ا ي ة يعني لم ينفي أ ح د من ا ل ص ح ا ب ة كونه يصلي عليه الصلاه و السلام على حمار حتى ولو قدر من ان وجد من ينفي قيل هذا على حسب علمه والمثبت مقدم على النافي ففي مثل هذا الموضع الذي يحصل فيه الخلاف بين صاحبه الصحيح ومن ينتقد أ ح د الصحيح كالدار ق ط ن ي نعم الغالب أ ن ا ل إ ص ا ب ة مع الشيخين الغالب نعم فاذا امكن حمل ما في الصحيح مما حكم عليه الدار ا ل ق ط ن ي و غيره ب أ ن ه خ ط أ على وجه يصح فلا مناص من القول به و هنا يمكن و لا معارض مثل ما ذكرتهما مسلكان ل أ ه ل العلم منهم من يحمل جميع ما جاء في الصحيح على أ ن ه هو الصواب معاداه هو الوهم و منهم من لا يرى مانع من القول ب أ ن ه قد يقع في الصحيح من ا ل خ ط أ و لذا استثنى ابن ا ل صلاح من القطع ب ا ل ص ح ة ما اخرجه الشيخان قال سوى احرف ي س ي ر ة تكلم فيها بعض الحفاظ في مثل ص ل ا ة الكسوف في الصحيحين النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ص ل ا ركعتين في كل ر ك ع ة ركوعان وفي صحيح مسلم ثلاث ركوعات و أ ر ب ع ة وفي غيره خ م س ة ركوعات و ا ل ح ا د ث ة لم تقع إ ل ا م ر ة واحده مما يتفق عليها بالسير ا فالذي يرى صيانه الصحيح يقول شل مانع ان يكون الكسوف وقع أ ك ث ر من مره والذي يرى الترجيح يقول يحكم لما في الصحيح بانه الراجح ومعاداه مرجوح ولا مانع من ان يقع, الراوي, يقع من الراوي الحافظ الضابط المتقن الوهمه في الصحيحين من حديث السبعه الذين يظلهم الله في ظلهم ولا ظل الا ظلهم ورجل تصدق بصدقه فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه هذا عالجها في صحيح مسلم حتى لا تعلم يمين وما تنفق شيما قالوا هذا قلب والمقلوب معروف أ ن ه خ ط أ والذي يرى سيانه ئ الصحيح يقول لا مانع من ان تصحح هذه ا ل ر و ا ي ة كيف تصحح هذه ا ل ر و ا ي ة نقول يمكن أ ن تصحح و أ ن الرجل المخلص المكثر من ا ل إ ن ف ا ق قد يحتاج أ ح ي ا ن ا أ ن ينفق بيمينه و هذا هو الكثير الغالب و قد ي ح ت ا ج أ ن ينفق بشماله أ م ا لا يمنع و ثبت في الصحيح أ ن النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام لو كان عنده مثل أ ح د ذهبا ما يسره أ ن ت أ ت ي عليه ث ا ل ث ة يعني ل ي ل ة ث ا ل ث ة و عنده منه شيء إ ل ا دينار يرصده لدين إ ل ا أ ن يقول به هكذا و هكذا و هكذا و هكذا عن يمينه و عن شماله و من أ م ا م ه من خلفه عليه ا ل ص ل ا ة و السلام فيمكن تصحيحها بهذه ا ل ط ر ي ق ة وقد تصدى الشراح لرد هذه الانتقادات وجاءوا ب أ و ج ه وكل على حسب ما يسر له قم وفتح عليه به وبعض ا ل أ و ج ه الرد فيها واضح صريح و ا ل إ ص ا ب ة مع الشيخين وبعضها لا يسمى من تكلف لكن ص ي ا ن ة الصحيحين أ م ر لا بد منه ل أ ن ا ل أ م ة تلقتهما بالقبول تلقتهما بالقبول ولذا جزم غير واحد من أ ه ل العلم ب أ ن ه لو حلف شخص بالطلاق أ ن جميع ما في الصحيحين ص ح ي ح لما ح ن ث وعلى كل حال إ ذ ا ثبتت هذه الروايه في صحيح مسلم لا كلام ل أ ح د لا دار ق ب ن ي ولا غير غ نعم إ ذ ا وجدت م ص ا د م ة ص ر ي ح ة لا يمكن المحيد من القول بالوهم على الراوي ما محيدة في ما ليس بالاصل لكن لا نفتح و نتوسع في هذا الباب ت و س ع يجعل صغار المتعلمين يتطاولون على الصحيح بل لا بد من ز ي ا د ه الصحيحين ا ل ص ل ا ة على ا ل د ا ب ة سواء كانت بعير ر ا ح ل ة أ و حمار أ و فرس أ و س ي ا ر ة خ ا ص ة من ن ا ف ل ة لما في البخاري و غيرهم حديث عامر بن ربيعه بن عمر و جابر بن عبد الله و غيرهم ان النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام كان لا يفعل ذلك في ا ل م ك ت و ب ة قال ابن بطال أ ج م ع العلم على اشتراط ذلك و أ ن ه لا يجوز ل أ ح د يصلي ا ل ف ر ي ض ة على ا ل د ا ب ة من غير عذر حاشا ما ذكر في ص ل ا ة ش د ة ا ل ق و ف فالصلاه على الراحل الخاص بالنافله دون ا ل ف ر ي ض ة يقول حدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار عبد الله بن عمر أ ن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يصلي على راحلته في السفر حيث توجهت به استقبال ا ل ق ب ل ة شرط من شروط ص ح ة ا ل ص ل ا ة شرط ل ص ح ة ا ل ص ل ا ة استقبال ا ل ق ب ل ة لكن في هذا د ل ي و ن على عدم الاشتراط استقبال ا ل ق ب ل ة حينئذ مع التيسير على هذا الوجه في ا ل ن ا ف ل ة كما أ ن ه ا صححت ا ل ن ا ف ل ة من قعود مع أ ن القيام في ا ل ف ر ي ض ة ركن من أ ر ك ا ن ه ا مع ا ل ق د ر ة حيث توجهت به ف إ ن م ا تولوا فثم وجه الله وهذا خاص ب ا ل ن ا ف ل ة قال عبد الله بن دينار وكان عبد الله يفعل ذلك يقتدي ي ا ت س ي بالنبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام او ناتي م ب ا ش ر ة في الحديث الذي يليه يقول ح د ث ن ي عمالك ع ن ي ح ب ن س ع ي د قال ر أ ي ت و انا سبب ا م ا ل ك في السفر و يصلي على حمار و مترجم لغير قبله ي ر ك ع و ي س ج د إ ي م ا ء حديث سابق ترجم علينا مباري ن خ باب ا ل إ ي م ا ء على ا ل تاب ة يعني ا ل ر ك و ع و ا ل سجود لمن لم يتمكن من ذلك إ ي م ا ء يقول ا ب ن دقيق العيد ا ل حديث ي د ل على ايماء ل إ مطلقا ف ي ا ل ر ك و ع و ا ل سجود م ع م ا و الفقها ء قالوا يكون ا ل إ ي م ا ء في السجود أ خ ف ض من الركوع يكون الانحناء للسجود أ خ ف ض منه للركوع ليكون البدل على وفق ا ل م ب د ل على وفق ا ل أ ص ل ل أ ن السجود أ ش د و أ ق ر ب إ ل ى ا ل أ ر ض من الركوع يقول و ليس في الحديث ما يثبته ولا ينفيه لكن وقع عند الترمذي من طريق ابي الزبير عن جابر بلفظ فجئت و هو يصلي على راحلته نحو المشرق السجود أ خ ف ض من الركوع السجود أ خ ف ض من الركوع و معروف ما في ر و ا ي ة ب الزبير عن جابر ب ص ي غ ة ا ل عنه ي ع ن من الكلام و هذا خارج الصحيح ي ت ج ي في هذا الكلام و على كل حال البدل له حكم المبتل و قول الفقهاء يكون السجود أ خ ف ض من الركوع له وجه و تسنده هذه ا ل ر و ا ي ة و إ ن ع ل ت عن عنه ي ا ب الزبير من غير أ ن يضع, يضع وجهه على شيء في السجود مثلا هل يقال له اجعل بين يديك شيء ترفعه إ ذ ا أ ر د ت السجود ل تضع وجهك على ي عليه النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لما ر أ ى الذي يسجد على وساده نزع وهل يقال لمن يصلي على ا ل س ي ا ر ة ي س ج د على الطبلون أ و على الدركسون ما يلزم ما يلزم لكن تومي ايمان أ يكون سجودك أ خ ف ض من ركوعك ايه ممكنه مع القيام والقعود و السجود سهل والاتجاه كل هذا ممكن النافله على الكرسي سهل إ ن أ م ك ن فلا نعم اذا لم يمكن فلا الحديث ا ل أ خ ي ر الموقوف على أ ن س ر أ ي ت ه أ ن س بن مالك في السفر ويصلي على حمار ترجم عليه ا ل إ م ا م البخاري باب ص ل ا صلاة التطوع على الحمار, باب صلاة التطوع على الحمار. وفي الحديث ا ل أ و ل رفع إ ل ى النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام عبد الله بن عمر قال رايت رسول الله صلى الله عليه و سلم ص ل ي على الحمار و في مسلم وهنا من فعل أ ن س بن مالك رضي الله عنه وترجم عليه البخاري باب ص ل ا ة التطوع على الحمار يقول ابن حجر نقلا عن ابن رشيد مقصوده يعني البخاري بهذه ا ل ت ر ج م ة أ ن ه لا يشترط في التطوع على ا ل د ا ب ة أ ن تكون ا ل د ا ب ة ط ا ه ر ة الفضلات ط ا ه ر ة الفضلات او على ا ل د ا ب لا يشترط أ ن تكون ط ا ه ر ة الفضلات لكن هل يشترط أ ن تكون عينها ط ا ه ر ة ط ه ا ر ة الفضلات لا يشترط ح ت لو ان شخصا حمل أ ب ا ه أ و أ م ه و أ ر ا د أ ح د ه م ا أ ن يتطوع في سفر هو بمثابه الدابه و طاهر لكن فضلاته ليست في ط ا ه ر ة نعم فلا ينظر إ ل ى الفضلات لكن ا ل إ ش ك ا ل في ط ه ا ر ة عين المركوب يقول مقصوده أ ن ه لا يشترط التطوع على ا ل د ا ب ة أ ن تكون ا ل د ا ب ة ط ا ئ ر ة الفضلات و هذا عندهم عند الشافعيه يشمل حتى ا ل ر ا ح ل ة ل أ ن أ ب و ا ل الابن و ما ي و ك ل لحمه عندهم نجس فيستوي هذا مع الحمار لكن الفرق بين ا ل ر ا ح ل ة و بين الحمار ا ل ر ا ح ل ة ط ا ه ر ة اجماعا عرقها و ريقها لكن الحمار مختلف فيه يقول بل الباب في المركوبات واحد بشرط أ ن لا ي م ا س النجاسه الحمار مختلف في هذا هو عين نجس العين أ و ط ا ه ر لما حرمت الحمر ا ل أ ه ل ي ة و أ م ر ب إ ك ف ا ء القدور وقال النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام م ن ه ا ركس أ خ ذ من هذا جمع من العلم أ ن الحمار نجس العين و ت ب ع لذلك تكون يكون لعابه وعرقه نجس يقول بن دقيق العيد يؤخذ من هذا ط ه ا ر ة عرق الحمار ل أ ن ملابسته مع التحرز منه متعذر لا سيما إ ذ ا طال الزمان في ركوبه واحتمل العرق والمتجه أ ن ه طاهر طاهر عين وينحروا ما أ ك ل ه ل أ ن ه م يلابسونه من غير نكير و ا ل أ م ة جرت على هذا من عهد النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لا يوم من هذا ولم يعهد عن أ ح د أ ن ه أ م ر بغسل ما يصيبه من عرقه وما أ ش ب ا ه ذلك لكن فضلاته ل لك. ج س مثل ادم ولا يجري اكله خص ا ل إ م ا م مالك ا ل ص ل ا ة ا ل ن ا ف ل ة على الدابه في السفر في السفر الذي س ف ر ا ل تقصر فيه الصلاه ة الذي ي تقصر ف ا لكن ص ل ل ا ة لو كان السفر دون م س ا ف ة قصر ف إ ن ه لا يصلي على ا ل د ا ب ة والجمهور على جواز ذلك في كل سفر مسألة في ص ل ا ة ا ل ن ا ف ل ة و في السفر لكن السفر مطلق أ ي سفر و هذا من باب التيسير و كان السر في ذلك تيسير تحصيل النوافل, النوافل على العباد و تكثيرها تعظيما ل أ ج و ر ه م ر ح م ة من الله بهم لكنه خاص ب ا ل ن ا ف ل ة و في السفر أ ي ض ا و طرد أ ب و يوسف و من وافقه ا ل ت و س ع ة في ذلك فجوزه في الحضر أ ي ض ا ً وقال به من ا ل ش ا ف ع ي ة ابو سعيد الاصطخري ا ل م س أ ل ة ن ا ف ل ة مبناها على التيسير ف إ ذ ا جازت في السفر جازت في الحضر عند هؤلاء ف إ ذ ا كان ا ل إ ن س ا ن في س ر ر ه في س ي ا ر ة و اراد ان يتنفل يجوز عند ه ا عند ابي يوسف الاصطخري من ا ل ش ا ف ع ي ة لا مانع من تطبيق ا ل س ن ة على الراحل على ا ل س ي ا ر ة إ ذ ا لم ت ر ت ب على ذلك ضارغ عليه أ و على غيره ل أ ن ه يمكن أ ن يقود ا ل س ي ا ر ة و يجعل ركوع ب ن ح ن ا ء و سجوده أ خ ف ض من ذلك و هو يرى نعم نعم يلزم على ذلك بعض المخالفات مما يقتضيه الحال من كونه يشخص ر أ س ه نعم أ ث ن ا ء الركوع لينظر أ م ا م ه إن لو خفض و ط أ ط ا راسه ما نظر ا ل أ م ا م ه ترتب على ذلك الضرر عليه وعلى كل حال ا ل ن ا ف ل ة مبناها على التيسير وارتكبت فيها هذه المخالفات تجوز فيها تحصيلا ل ل أ ج ر نعم يكون متابعا عن أ ن س شاهد هذا شاهد شاهد يعني حديث أ ن س جاء رفعه نعم لكن وقفه أ ر ج ح وقفه أ ر ج ح و ق ف و ف الصحيحين ا لا ما ا ل ع ل ا ق ة بحديث ابن عمر هذا مش يعني هو كيف هذا يسمى شاهد لا اختلاف هذا نعم اختلاف في ا ل و ق ف والرفع ايه اذا ثبت يعني م ننظر ن في مخالفه م خ ا ل ف ة الرفع و ا ل و ق ف ف إ ذ ا أ ث ب ت ن ا الرفع قلنا ان هذا شاهد بحديث ب ن عمر قد يقول قائل لماذا لا يترجح ر و ا ي ة الرفع نعم ترجح ر و ا ي ة الرفع بروايه ابو العمر لا مانع من ترجح الرفع لما يشهد له الحديث ابدا فعل ا ل ص ل ا ة على ا ل د ا ب ة بلا شك لكن هل وعلى الحمار على كل حال الاختلاف في رفعه ووقفه وترجيح الرفع ب ر و ا ي ة ب و العمر وجه و إ ل ا هذا أ ص ل اختلاف ما يقال ان هذا متابع نعم أنه لا يقال إن إن ر و ا ء السراج متابعه لما هنا لما هو الصحيح من الموقوف هذا اختلاف في الرفع والوقف ف إ ذ ا أ ث ب ت ن ا الرفع قلنا يشهد له حديث ابن عمر ولا مانع من أ ن يرد الحديث مرفوعا وموقوفا و أ ن يفعل الصحابي أ و يقول قول يقف على نفسه ويروح ي النبي عليه الصلاه والسلام ينشط فيرفع ويكسل فيقف نعم ما في معنى لكن الائمه نظرهم أ ب ع د من هذا إ ذ ا حكموا على ر و ا ي ة بالوهم فنظرهم أ ب ع د من هذه القواعد التي نسلكها يحكم قرائن شيء ما ندركه حتى له إ ذ ا أ م ك ن استقبال القبله ة و له إ ذ ا أ م ك ن إذا, اذا ادرك الوقت هنا ز ل أ ف ض ل بلا شك ل أ ن ه ذ اكمل أ نعم لكن لو أ و ت ر على ا ل د ا ب ة ل أ ن ه لا يدرك الوقت يكفي لو ترى النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام على ا ل د ا ب نعم ص ل ا ة ا ل ر ا ح ل ة ح ا ج ة ا ل أ ك م ل يصلي على ا ل أ ر ض لكنها ح ا ج ة لبيان الجواز نعم ا ل ل ه الحجر على ا ل ص ل ا ة على ا ل ر ا ح ل ة في الحضر ا ل أ ص ل ل ا ر ا ح ل ة م ب ن ى على التيسير فالقول بجوازه ل وجه الله باب ص ل ا ة الضحى حدثني يحيى عن مالك عن موسى بن م ي س ر ة عن أ ب ي م ر ة مولى عقيل بن أ ب ي طالب أ ن أ م ه ا ن بنت ابي طالب رضي الله تعالى عنها أ خ ب ر ت أ ن رسول الله, صلى, الله عليه وسلم صلى عام الفتح ثماني ركعات ملتحفا في ثوب واحد وحدثني عن مالك عن ابي النضر مولى عمر بن عبيد الله أ ن ابا مره مولى عقيل بن أ ب ي طالب أ خ ب ر ه أ ن ه سمع أ م ه ا ن ه بنت أ ب ي طالب رضي الله تعالى عنها تقول ذهبت إ ل ى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل و ف ا ط م ة ابنته تستره و بثوب قال فسلمت عليه فقال من هذه فقلت ام هانئ بنت أ ب ي طالب فقال مرحبا ب أ م هانئ فلما فرغ من غ س ن ه قام فصلى ثماني ركعات ملتحفا في ثوب واحد ثم انصرف فقلت يا رسول الله زعم ابن أ م ي علي أ ن ه قاتل رجلا أ ج ر ت ه فلان بن هبيره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أ ج ر ن ا من أ ج ر ت ي يا أ م ه ا ن ي قالت أ م ه ا ن ي وذلك ضحى وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عروه بن الزبير عن ع ا ئ ش ة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه ا قالت ما ر أ ي ت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحه ا ل ض ح ا قط و إ ن ي ل و س ب ح ه ا و إ ن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع و العمل وهو يحب أ ن يعمله خ ش ي ة أ ن يعمل به الناس فيفرض عليهم وحدثني عن مالك عن زيد بن أ س ل م عن ع ا ئ ش ة رضي الله تعالى عنها أ ن ه ا كانت تصلي الضحى ثماني ركعات ثم تقول لو نشر لي أ ب و ا ي ما ت ر ك ت ه م يقول ر ح ب ه الله تعالى باب ص ل ا ة الضحى الضحى معروف من ارتفاع الشمس إ ل ى الزوال هذا الضحى وهو وقت ص ل ا ة الضحى ص ل ا ة الضحى وسبحه الضحى ن ا ف ل ة الضحى هي ا ل ص ل ا ة التي تقع في هذا الوقت م ؤ د ا ت غير م ق ض ي ة بمعنى أ ن ه لو صلى ر ك ع ت ه الصبح التي فاتته في هذا الوقت ما صار صلاه الصبح هذه الصبح م ق ض ي ة ولو قضى وتره الذي فاته في الليل في هذا الوقت لما أ غ ن ى ولا أ ج ز ا ء صلاه الصبح ل أ ن العبادات المؤدات لا تدخل في ا ل م ق ض ي ة ف إ ذ ا صلى في هذا الوقت من ارتفاع الشمس إ ل ى قرب الزوال إ ل ى دخول وقت النهي حين يقوم ق ا ئ م ة ظ ه ي ر ة فقد صلى ا ل ظ ح ى ركعتان أ ر ب ع ركعات ست ركعات ثمان ركعات كلها صلاه ا ل ظ ح ى و ا ل ص ل ا ة المسماه ب ص ل ا ة ا ل إ ش ر ا ق هي ص ل ا ة ا ل ظ ح ى هي صلاه ا ل ظ ح ى ل أ ن ه ا و ا ق ع ة في هذا الوقت و سواء ثبت ا ل أ ج ر المعلق على البقاء في المصلى بعد ص ل ا ة الصبح و لم يثبت والمتجه انه حسن فهذه ا ل ص ل ا ة صلاه الظهر التي يصليها من يمكث في مصلاه حتى ترتفع الشمس المكث في المصلى حتى تنتشر الشمس من فعله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ثابت في الصحيح لكن ا ل أ ج ر المرتب على ذلك هو محل الخلاف وابن القيم رحمه الله لما شرح حال الابرار في طريق الهجرتين قال يمكث في مصلاه حتى يصلي ركعتين ولما شرح حال المقربين قال ينتظر حتى تنتشر الشمس فان شاء صلى وان شاء خرج من غير صلاه ايهما اكمل الابرار او المقربين نعم المقربون اكمل لماذا يقول هؤلاء يصلون ركعتين قبل أ ن يخرجوا من المسجد وهؤلاء إ ن شاءوا صلوا و ش ا ء و م صلوا نعم نعم ا ل ع ق ر ا ر خذ يشغلون بدنياهم فينسون ر ك ع ت ه ا ل ب ح و أ م ا المقربون فعملهم كله ع ب ا د ة لا شيء ص ل ا ة الاوابين حين ترمون في الصلاه اذا اشتد ا ل ح ر ومقتضى هذا أ ن ه م يمكثون حتى ترمون ا ل ص ل نعم أ و يصلون في هذا الوقت الذي رتب عليه ا ل أ ج ر ثم بعد ذلك يصلون حين ترمض ا ل ف ص ا ل ف إ ن صلوها مرتين أ و مكثوا حتى ترمض ا ل ف ص ا ل أ ك م ل و افضل له ا و إ ذ ا أ ر ا د أ ن لا يجمع بين ا ل أ م ر ي ن يعني إ ذ ا كان ا ل م ف ا ض ل بين ا ل ص ل ا ة في مكانه الذي صلى فيه لا سيما إ ذ ا كان لا يرى ثبوت ا ل أ ج ر المرتب على ذلك نعم يقال له انتظر حتى ترمض ا ل ف ص ا ل واذا كان يرى ثقه الاجر فلا كلام وان كان يريد البقاء إ ل ى ان ترمض الفصال فهو اكمل وان كان يريد ان يصلي في هذا الوقت وحين ترمض الفصال فهو اكمل صلاه الضحى سنه فعلها النبي عليه الصلاه والسلام كما في حديث امهان واوصى بها ابا هريره و ابا ذر و ابا الدردر و ص ى بها بعض الصحابه وقال انهما تجزيان عن الصدقه على كل ع ض و م ن ع ض ا ء ا ل ن س ا ن يصبح على سلامه كل أ ح د منكم صدق وعدد السلامه كم ن ف ا ص ل ث ل ا ث م ا ئ ة وسته كل واحد منها يحتاج الى صدق ويجزي من ذلك ركعتان تركعهما من الضحى و أ و ص ى بها أ ب ا هريره و ابا ذر و ابا د ر د ا صلاه الضحى وصلاها كما تقول امهان ثماني ركعات عام على الفتح على ا ل ق ل ا ف بين اهل العلم هل هذه ا ل ث م ا ن تسمى ص ل ا ة الفتح أ و ص ل ا ة الضحى ومع هذا كله لا مجال للقول ب أ ن ص ل ا ة ا ل ظ ح ا ل ه ستمشروعه و إ ن قال بذلك بعض الصحابه وبعض ا ل س ن ة ل أ ن ه إ ذ ا ثبت المرفوع لا كلام ل أ ح د لا كلام ل أ ح د يقول رحمه الله تعالى حدثني يحيى عن مالك عن موسى بن م ي س ر ة الدليل عن أ ب ي مره يزيد وقيل عبد الرحمن مولى عقيد ب ابي طالب ويقال مولاى أ م ه ا ن ه أ ن أ م ه ا ن ه مولاته فاخته أ ن ت أ ب ي طالب ا ب ن عبد المطلب ا ب ن ة عم النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ خ ب ر ت ه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عام الفتح ب م ك ة س ن ة ثمان في رمضان ثمانيه ركعات ملتحفا في ثوب واحد و س ي أ ت ي أ ن ذلك ضحى يعني في الحديث اللاحق و ذلك ضحى فالنبي عليه صلى ثماني ركعات يسلم من كل ركعتين كما س ي أ ت ي وحدثني عن مالك عن ابي ا ل ن ظ ر سالم بن أ ب ي أ م ي ه مولى عمر بن عبيد الله أ ن أ ب ا م ر ة مولى أ م ي ه ا ن عقيل بن أ ب ي طالب أ خ ب ر ه أ ن ه سمع أ م ه ا ن بنت أ ب ي طالب تقول ذهبت إ ل ى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل اغتسل حاله و ف ا ط م ة ابنته تستره حال ثان بثوب مغتسل عليه أ ن يستتر قالت فسلمت عليه فقالت السلام عليك يا رسول الله فقال من هذه هذا الاستفهام هل يلزم مثل هذا الاستفهام لرد السلام لا يلزم الاستفهام لرد السلام و إ ن م ا مثل هذا السؤال من أ ج ل التنزيل تنزيل ا ل إ ن س ا ن منزلته ل ع م ليجاب بما يليق به و إ ل ا من سلم لا م ن د و ح ولا مفر من أ ن تقولوا عليك السلام وليس لك أ ن تنظر في هذا الشخص هل هو موافق أ و مخالف لا نعم إ ذ ا شككت في إ س ل ا م ه قل وعليك لكن لا بد من الرد أ م ا إ ذ ا كان مسلم ولا تقول لمن القى لا ل ا بد من الرد البداءه في السلام وهو س ن ة لك م ن د و ح فيما يغلب على ظنك أ ن هذا مسلم أ و غير مسلم أ و هذا مبتدع أ و غير مبتدع يمكن أ ن يردع نعم ويهجر بداء بالسلام أ م ر أ خ ف من رد السلام على أ ن البداء بالسلام إ ذ ا كان ا ل إ ن س ا ن ظاهره ا ل إ س ل ا م فقد جاء في ا ل ح د ي ث وخيرهما الذي ي ب د أ بالسلام وبعض الناس ي س و ل ي س و ل له نفسه ش ي ط ا ن يقول لا الحق لي خلوه ي ب د أ أ ن ا أ ك ب ر أ ن ا عم و أ ن ا خال و خلوه و ل ي ب د أ نقول لا ا ل ق ا ع د ة ا ل ش ر ع ي ة خيرهما الذي ي ب د أ بالسلام مع أ ن ه من ج ه ة أ خ ر ى الطرف ا ل آ خ ر مطالب ب أ ن ي ب د أ ك لكن إ ذ ا لم يبادر و ا ل خ ي ر ي ة البادئ ا ب د أ أ ن ت و لا يضيع لبعض الناس يأم العام ت أ خ ذ العزه بالاثم يقول انا, أنا خال و أ ن ا عم و انا اكبر نعم لا انا الحكي خلوه يسلم نعم الصغير سلم على الكبير لكن إ ذ ا قصر نرجع الى ا ل ق ا ئ د العامه خيرهم الذي ي ب د أ بالسلام فله ما يخصه من النصوص و لك ما يخصك من النصوص فقال من هذه فقلت أ م ه ا ن ما قالت أ ن ا ن ع م جاء النهي عن ذلك فمن سئل عن اسمه يخبر باسمه الصريح ن ع او اللقب المفصح المقصود أ ن ه يخبر بوضوح فقلت أ م ه ا ن ي بنت أ ب ي طالب فقال مرحبا ب أ م ه ا ن ي ولم يذكر في شيء من الروايه أ ن ه قال وعليك السلام مرحبا ب أ م ه ا ن ي ف أ ك ث ر آ ل العلم يقولون أ ن ه رد السلام ولم ينقل للعلم به رد السلام قال وعليك السلام لكنه لم ينقل للعلم به امتثالا للامر تحييث ب ت ح ي ة فحيوا باحسن م ن ه أ و ردوها ومنهم من قال أ ن ك ل م ة مرحبه تغني عن رد السلام تغني عن رد السلام و لم يذكر في روايه من الروايه او في طريق من الطرق أ ن ه رد السلام ص ر ا ح ة لكن من ر أ ى أ ن مرحبا لا تكفي قال إ ن ه رد السلام و لم ي ق ل للعلم به و يكفينا في ذلك النصوص ا ل أ خ ر ى فلما فرغ من غسله قام ف ي ص ل ة ثماني ركعات في روايه ابن خ ز ي م ة يسلم من كل ركعتين يسلم من كل ركعتين ملتحفا في ثوب واحد ا ل ص ل ا ة في الثوب الواحد الساتر ك ا ف ي ة يستر العوره ويستر المنكب يكفيه و ا ل ص ل ا ة في الثوبين أ ك م ل ولما سئل عن ا ل ص ل ا ة في الثوبين قال أ و ل ي ك ل ك م ثوبان لمن بعض الناس لا ي ر ز ن م لثوب واحد و ا ل ص ل ا ة في الثوب الواحد يستر ا ل ع و ر ة والمنكب كامله بعض ا ل ص ح ا ب ة ك أ ب ي هريره وجابر صلوا في ثوب واحد والثياب على المشجر ملتحبا في ثوب واحد ثم انصرف من صلاته فقلت يا رسول الله زعم ابن امي علي زعم ابن امي علي زعم ابن امي شقيق لاخ لام شدلي على هذا انا ام هانئ بنت ابي طالب وهو علي بن ابي طالب وهذا معلوم انه اقتل له من ابيه وفي قوله زعم ابن امي هي أ خ ت ا له ل من أ م ه فهو شقيق ا له ل إ ن ه قاتل رجلا قاتل رجلا إ ع ر ا ب رجلا ل ا شيء لاسم الفاعل مفعول به لاسم الفاعل يجوز أ ن نقول انه قاتل رجل يجوز ها نعم قاتل رجل صح ولا ما يصح يصح, يصح وايهما أ ر ج ح إ ن م ا أ ن ت منذر من يخشاها ويجوز المجال على كل حال و ا ل أ ف ض ل يختلف من بحسب دلالة اسم حسب دلاله اسم الفاعل على الحال أ و الاستقبال ب أ ن ه زعم بأنه خ ا ت ل رجلا اجرته زعم ابن أ م ي علي ا لبيان ل ي ا ل ش ف ق ة ل أ ن ه م ا يشتركان في هذه ا ل ج ه ة ا ل م ش ف ق ة ومع ذلك يريد أ ن يقتل من أ ج ر ت ه ناسيا هذه ا ل ش ف ق ة وهذه الموده ل ت ي بيننا تستثير بها أ ج ر ت ه يعني أ م ن ت ه فلان بن هبيره هبيره هو إ ي ش هبيره ز و ج ه نعم وفلان بن هبيره من أ و ل ا د هبيره、نعم. ابن زوجها مع أ ن المحفوظ أ ن ه ليس لزوجها ولد من غيرها إ ذ ن يكون من أ و ل ا د ه ا كان الشراح ما ارتاح الى ان يكون من أ و ل ا د ه ا كلام الشراح كثير فيها وحتى أ ن بعضهم قدر فلان ابن عم ه ب ي ر ة وعلى كل حال هذا لا يعنينا تعيينه بقدر ما يعنينا قوله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قد أ ج ر ن ا من أ ج ر ت يا أ م ه ا ن لا أ ب د ا وجوه من ا ل ك ل ا م وجاءت روايات أ ن ه ا ج ر ت حموين لها و أ ج ر بعيد تبع الروايات الاخرى قد أ ج ر ن ا من أ ج ر ت يا أ م ه ا ن قالت أ م ه ا ن و ذلك ض ح ا في الحديث جواز أ م ا ن ا ل م ر أ ة و بهذا قال ا ل أ ئ م ة ا ل أ ر ب ع نعم يعني بالتبني يعني متبنيه ابنه بالتبني و هو في ا ل أ ص ل ابن أ خ ي ه أ و ابن عمه مثلا ن على م ع كل حال كلام ا ل ش ر ح كثير و هذا لا يعني إ ل ا ه و لا أ ث ر عليه لا أ ث ر له ثمه الحديث الذي يثبت ص ل ا ة الضحى يقول حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن ع ر و ة بن الزبير عن ع ا ئ ش ة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه ا قالت ما ر أ ي ت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ص ب ح ة الضحى أ ي ن ا ف ل ة الضحى ص ل ا ة الضحى قط ما ر أ ي ت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ص ب ح ة الضحى قط و إ ن ي لاسبحها في روايه لا استحبها ي روايه يقول الشراء ع روايه ا ح ي ا لا استحبها و رواه غيره لا اسبحها و ر و ا ي ة الصحيح لا اسبحها و جاء ع ا ئ ش ة نفي بعض ا ل أ م و ر عن النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام و نفيها على حد علمها رضي الله عنها و ا ر ض ا ه و لعل ما نفته و أ ث ب ت ه غيرها مما لا يتصور غيبتها عنه ل أ ن ه ا زوجته نعم زوجته وهي في آ خ ر أ ي ا م ه لها يومان من ا ل ت س ع ة نعم ف إ ذ ا نفت في مثل هذا عليه الصلاه والسلام من فعله او نفت صيام العشر نقول لعلها أ خ ب ر ت بذلك بعد زمن طويل ل أ ن ه ا عمرت بعد النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ما يقرب من نصف قرن فنسيت وحفظ ا غيرها نعم نسيت وحفظ ا غيرها ما ر أ ي ت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ص ب ح ة الضحى قط و إ ن ي لا أ س ب ح ه ا و إ ن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع العمل أ ن يترك العمل وهو يحب أ ن يعمله خ ش ي ة أ ن يعمل به الناس ويفرض عليه قد يقول قائل حث النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام م بين فضل العمر في رمضان و ما تمر في رمضان م بين فضل صيام د ا و د و ما فعل عليه ا ل ص ل ا ة والسلام جوابه هنا و إ ن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع العمل يترك العمل وهو يحب أ ن يعمله خ ش ي ة أن يعمل به الناس ويفرض عليه م ا ل آ ن ع ا ئ ش ة تخشى أ ن تفرض ص ل ا ة ا ل ظ ح ى وهناك خ ش ي ة من أ ن تفرض ص ل ا ة قيام رمضان ج م ا ع ة ل أ ن ه ترك خشيه أن تفرض عليه م هذه ا ل خ ش ي ة ما هذه ا ل خ ش ي ة مع ما ثبت في حديث ا ل إ س ر ا ء من قوله تعالى في حديث ا ل ق د س هن خمس ون خمسون لا يبدل القول لدي لا يبدل القول لدي يعني ن ن ت ز ي على ا ل خ م س ن ع ما م معنى هذه ا ل خ ا ش ي ة ف إ ذ ا امن التبديل ب ا ل ز ي ا د ة أ و بالنقص فكيف يقع الخوف من ا ل ز ي ا د ة نعم ليست في م ن ز ل ة الصلوات ا ل خ م س وهذا جواب من يوجب الوتر ص ل ا ة العيد بدليل أ ن ا ل إ ن س ا ن قد يوجب على نفسه ش ي ء فيلزم ينذر ان يصلي يقال له ان النذر الصلاه ليست بواجبه بالنذر ل أ ن ا ل ص ل ا ة الخمس وجاء في حديث ا ل أ ع ر ا ب ي علي غيرها قال لا إ ل ا أ ن تطوع ت هذا إ خ ب ا ر عن الواقع على كل هذا من خشيته و ش ف ق ت عليه الصلاه والسلام على أ م ت ه وهذا أ ي ض ا يستشف منه ا ل م ب ا ل غ ة في هذه ا ل ش ف ق ة نعم حتى خشي ة على أ م ت ه أ ن تكلف بما أ م ن منه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام طاهر عليه ا ل ص ل ا ة والسلام خشي ة عليه ا ل ص ل ا ة والسلام من ش ف ق ة على أ م ت ه أ ن يفرض عليهم ما أ م ن من فرضه وهذا من تمام ش ف ق ة عليه ا ل ص ل ا ة والسلام والحديث مخرجه الصحيحين يقول حدثني عن مالك عن زيد بن أ س ل م عن ع ا ئ ش ة رضي الله عنها أ ن ه ا كانت تصلي الضحى ثماني ركعات ثم تقول لو نشر لي أ ب و ا ي ا تصلي الضحى ثماني ركعات ع ا ئ ش ة رضي الله عنها مستندها في هذا ا ل ع د د نعم ما ثبت عن النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام وهناك تقول ما ر أ ي ت الرسول صلى ي سبحة ا رأت ل ك ن ه ا ب ل غ أ ي ه و سلم ثماني ركعات لو نشر لي أ ب و ا ي يعني احيي أ ب و ا ه ا بعد أ ن مات وهما أ ب و بكر رضي الله عنه الصديق أ ف ض ل هذه ا ل أ م بعد نبيها و أ م ه ا أ م ر و م ا ن ما تركتهن لو نشر لي أ ب و ا ي ما تركتهن هذه م ب ا ل غ ة في ا ل م ح ا ف ظ ة على هذه ا ل ص ل ا ة اسلوب ا ل م ب ا ل غ ة مطروط لو نشر لي أ ب و ا ي أ ح ي ا ن ا يقول ا ل إ ن س ا ن ل و تنزل السماء على ا ل أ ر ض مبالغ نعم يبالغ ويريد بذلك لزوم、نعم. هذا العمل مهما كلفه من من م ش ق ة مهما خ ر ق ت له به ا ل ع ا د ة الحاكم ر و ا عن عقبه بن عامر قال أ م ر ن ا رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ن نصلي الضحى بسور منها والشمس وضحاها والضحى م ن ا س ب ة الصورتين للوقت وضحاها و ا ل ض ح ا ء ظ ا ه ر ة جدا ً م ن ا س ب ة لكن يبقى النظر في ثبوت الخبر أ م ر ن ا رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ن نصلي ا ل ض ح ا ي بسور منها والشمس وضحاها ا ل والضحايا احد يعرف عنه شيء نعم سكت عنه الحافظ ما حد بحثه على وجه الخصوص طيب اذا أ ع ط ى المسلم و ا ل م س ل م و ن يسعى بذمتهم أ د ن ا ه العهد نعم إ ذ ا كان الحق لله جل وعلا في غير حقوق العباد أ م ا إ ذ ا أ ج ي ر ا ل إ ن س ا ن في حقوق العباد ما ينفع لا بد من أ خ ذ ه ا منه ما مكان أ م ا إ ذ ا كان في ح ق من حق الله و أ ج ي ر ما لم يترتب على ذلك تعطيل للحدود و راى ا ل إ م ا م ا ل إ ج ا ر ة و لم يرى أ ن الاقتصاص من هذا الشخص متعين نعم ل أ ن ه احيانا يفسد في ا ل أ ر ض ثم يستجيب نعم يفسد في ا ل أ ر ض و ي ل ج أ إ ل ى الحرم النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يقول قد أ ج ر ن ا من أ ج ر ت يا أ م ه اذا ن إ كان الحق الذي عليه لله جل وعلا يعمل بهذه الاجاره اما حقوق العباد لو قتل شخص و ا س ت ج ا ر يعفى ما يعفى حقوق العباد لو سرق و ل ج أ إ ل ى شخص ف أ ج ا ر ة تترك هذه السرقه ويعطل حد من أ ج ل ه إ ج ا ر ة الكافر إذا لكن لو استجار جمع كبير من الكفار بشخص من المسلمين ف أ ج ا ر وهم محاربون نعم بحكم اجارته على كل حال ا ل م س أ ل ة إ ذ ا لم يترتب فيها حق من حقوق العباد ا ل م ب ن ي على ا ل م ش ا ح ة فلا مانع من الاجاره نعم على كل حال ثبتت من فعله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وحث عليها نعم وبين ما يدل على الدوام عليها ذكر ما يدل ع ل ل أ ن ه يصبح نعم. نعم في أ ح د يمكن يصبح ن ثم ا يصبح ي ص ل ح ظهرا يصبح على كل سلامه احد منكم ص د ق يعني ك ل ي و مقتضاه م انها ك ل نعم نعم صلى الله باب جامع س ب ح ة ا ل ض ح ا ء حدثني يحيى عن مالك عن إ س ح ا ق بن عبد الله بن أ ب ي ط ل ح ة عن انس بن مالك رضي الله تعالى ع ن أ ن جدته م ل ي ك ة رضي الله تعالى عنها دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام ف أ ك ل منه ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا فليصلي لكم قال انس فقمت إ ل ى حصير لنا قد اسود من ط و ر ما ل ب س فنضحته بماء فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أ ن ا واليتيم و ر ا ه والعجوز من ورائنا فصلى لنا ركعتين ثم انصرف وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن ع ت ب ة أ ن ه قال دخلت على عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ب ا ل ه ا ج ر ة فوجدته يسبح فقمت وراءه فقربني حتى جعلني حذاءه عن يميني فلما جاء يرفا ت أ خ ر ت فصففنا وراءه يقول رحمه الله تعالى باب جامع س ب ح ة الضحى حدثني ي ح ي ى عن مالك عن إ س ح ا ق بن عبد الله بن أ ب ي ط ل ح ة زيد بن سهل ا ل أ ن ص ا ر ي عن أ ن س بن مالك عن جدته جده من يقول يعود على إ س ح ا ق جزم به بن عبد البر ر ع ي ا ض ص ح ح ه النووي وجزم بن سعد ب أ ن ه ا جده أ ن س و ظاهر السياق أ ن الضمير يعود إ ل ى اخرى مذكور و إ ذ ا قلنا أ ن ه ا جده أ ن س كانت أ ي ض ا ج د ة ل إ س ح ا ق م ل ا ي ك ة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام أ ي ل أ ج ل ه صنعته للنبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ف أ ك ل منه ف أ ك ل منه في ر و ا ي ة م م ا دعا بوضوء فتوضا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا ف ل أ ص ل ي لكم اي ل أ ج ل ك م هنا أ ك ل ثم توضا ثم صلى يعني ا ل ص ل ا ة بعد ا ل أ ك ل هنا قدم ا ل أ ك ل على ا ل ص ل ا ة وفي حديث عتبان ب ق ص ة عتبان ب د أ ب ا ل ص ل ا ة قبل الطعام ب د أ عليه ا ل ص ل ا ة و السلام بما دعي له هنا دعي للطعام ف ب د أ بالطعام ثم صلى و هناك دعي ل ل ص ل ا ة ف ب د أ ب ا ل ص ل ا ة ثم أ ك ل عليه ا ل ص ل ا ة و السلام قال آ ن س فقمت إ ل ى حصير لنا قد س و د ت من طول ما لبس يعني من ك ث ر ة الاستعمال ولبس كل شيء بحسبه لبس كل شيء بحسب لبس الفرش بافتراشه لبس الثوب باستعماله لبس ا ل آ ل ا ت باستعمالها جابلي سياره ق د ي م ة مغلقا هذه تعبانه منتهيه من ك ث ر ة ما لبست فلبس كل شيء بحسبه فنضحته معلوم أ ن هذا ل ل ن ظ ا ف ة لا ل ل ن ج ا س ة فنضحت ه بماء قد ي ق و ل قائل أ ن هذا الذي طال استعماله هو س و د من طول ما لبس هل نضح هذا لا ينفع قد يكون بدون نضح أ و ل ى لكنه نضح يحقق الهدف من النضح منهم من قال أ ن هذا النضح من أ ج ل أ ن يلين و إ ل ا إ ذ ا كان أ س و د من طول ما لبس مجرد النضح الذي هو الرش ما يكفي يزيد وينقل هذا السواد من مكان إ ل ى مكان فنضحته بماء فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يصلي وصففت أ ن ا واليتيم وراءه أ ن ا واليتيم من اليتيم نعم أ خ و ه ولد ا ل أ ب ي طالب وصففت أ ن ا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا العجوز من هي م ل ي ك ة العجوز من ورائنا في هذا ص ح ة مصافه الصبي ل أ ن اليتيم لم يبلغ سن التكليف إ ذ لو بلغ سن التكليف نعم ما س م ي ت ي م ل أ ن ه لا يتم بعد ا ح ت ل ا ل ن فمصافه الصبي ص ح ي ح ة ومن هذا الحديث أ ي ض ا أ ن ص ح ة ص ل ا ة ا ل م ر أ ة خلف الصف و إ ن كانت وحدها و أ م ا ما ثبت من حديث لا صلاه ا ل م ف ر د خلف الصف هذا خاص بالرجال الذي ت ز م ه م ج م ا ع ه أ م ا هذه ا ل م ر أ ة في ا ل أ ص ل لا يلزمها ج م ا ل فسواء صفت بمفردها أ و معها نساء لا يختلف ل ه والعجوز من ورائنا فصلى لنا ركعتين يعني صلى لنا يعني صلى بنا ركعتين ثم انصرف هل نحن ب ح ا ج ة إ ل ى أ ن نقول في الحديث جواز ا ل ص ل ا ة على الحصير كما قاله أ ه ل العلم جواز ا ل ص ل ا ة على الحصير ا ل إ م ا م البخاري رحمه الله تعالى ترجم باب ا ل ص ل ا ة على الحصير باب ا ل ص ل ا ة على الحصير أ ح ت ا ج إ ل ى ت ر ج م ة كره ا ل ص ل ا ة على الحصير نعم يقول الحافظ النكته في ت ر ج م ة الباب باب ا ل ص ل ا ة على الحصير ا ل إ ش ا ر ة إ ل ى ما رواه ابن ابي ش ي ب ة وغيره من طريق شريح بن هانئ انه س أ ل ع ا ئ ش ة أ ك ا ن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الحصير والله يقول وجعلنا جهنم الكافرين حصيرا فقالت لم يكن يصلي على الحصير فالبخاري رحمه الله تعالى أ ر ا د بهذه الترجمه ة نعم أن مثل ذ ان الخبر لا يثبت أ مثل هذا الخبر لا يثبت و أ ن ه لا أ ث ر لكون جهنم حصير فعيل حصير بمعنى اسم الفاعل و ا س م المفعول يعني محصوره ولا ح ا ص ر ة فعيل بمعنى مفعول أ و بمعنى فاعل يعني القتيل ش ر ي ح ة المعنى مجروح نعم. نعم للكافرين حصيرا ن ه ي ب ل ن ف س ه ا عندنا جهنم ا ل آ ن هل هي حصير بمعنى ح ا ص ر ة ح ا ص ر ة لمن يدخلها م ا ن ع ة له من, من الخروج منها أ و هي م ح ص و ر ة و م ح د د ة يعني هل يمكن أ ن نقول الحصير هنا بمعنى اسم الفاعل واسم المفعول باعتبارين فنستعمل اللفظ الواحد في معنييه أ و لا بد أ ن نرجح أ ح د المعنيين لا و إ ذ ا نظرنا باعتبار أ ص ل ا ل م ا د ة كل م ا د ة يجتمع فيها هذا وهذا أ ص ل ا ل م ا د ة ت أ ت ي حاصره وتاتي م ح ص و ر ة لكن إ ذ ا نظرنا ربطناها بمن جعلت له جعلنا جهنم للكافرين هل تحتمل معنيين واحد ل ب د معنى واحد استعمال اللفظ ب معنييه لا يجيزه جمهور اهل العلم يجوز عند ا ل ش ا ف ع ي ة لكنه لا يجوز عند الجمهور فصلى لهم ركعتين ثم انصرف عليه ا ل ص ل ا ة و السلام وهذا من حسن خلقه و تواضعه عليه ا ل ص ل ا ة و السلام تدعوه م ر ا ح عجوز يجيب ا ل د ع و ة ا ل آ ن لو يدعى شخص من أ و س ا ط الناس فضلا عن الملا و ا ل أ ع ي ا ن و غيرهم ي د ع و شخصا اقل منه في ا ل م ن ز ل ة قد يستنكف عن إ ج ا ب ه دعوته ا قد يستنكف والنبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يدعوه تدعوه ا ل م ر أ ة ويدعوه الصغير ويدعوه القريب ويدعوه البعيد ويجيب ا ل د ع و ة عليه ا ل ص ل ا ة والسلام هي باعتبارنا م ج ع و ل ة للكفار بهذا الاعتبار حاصل、علىه. حاصل يقول رحمه الله تعالى وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن ع ت م ة ب مسعود أ ن ه قال دخلت على عمر بن الخطاب ب ا ل ه ا ج ر ة وهو في موضع لا يحتاج فيه ا ل استئذان أ و بعد ا ل إ ذ ن بالهاجره ة وقت ا ل ح ر فوجدته يسبح ت ن ف ل فقمت وراءه قام وراءه صف واحد وراء المصلي وموقف الواحد عن يمين ا ل إ م ا م لا وراءه فقربني حتى جعلني حذاءه يعني إ ز ا ء ه في مصافته في مصافته سواء بسواء وهذا هو اختيار ا ل أ ك ث ر والشافعي عندهم أ ن ه لا بد أ ن يتقدم ا ل إ م ا م على ا ل م أ م و م بمقدار ما يتميز به ا ل م أ م و م عن ا ل إ م ا م حتى جعلني حذاءه عن يمينه ل أ ن مقام الواحد عن يمين ا ل إ م ا م فلما جاء يرفع وحاجب عمر ت أ خ ر ت ت أ خ ر ت على هذا الذي يصاف ا ل إ م ا م إ ذ ا كان وحده وصف عن يمين ا ل إ م ا م ثم جاء ثاني ي ت أ خ ر ا ل م أ م و م نعم أ و يتقدم ا ل إ م ا م ت أ خ ر ا ل م أ م و م أ و يتقدم ا ل إ م ا م فيقول فصففنا وراءه يعني وقفنا خلفه و خلف وخلف عمر رضي الله عنه و ارضاه م س أ ل ة وهي تبعا لكون ا ل م أ م و م عن يمين ا ل إ م ا م وهي و ا ق ع ة ومسؤول عنها أنه عرضت مرارا للدروس لكن لا مانع من ذكرها اثنان يصليان ا م ا م م أ م و م فدخل شخص مسبوق ودفع ا ل م أ م و م وتقدم وصلى بهم د ف ع ل ي م ن وكمل ا ل ص ل ا ة هذا وصف صف هذا جمله ذ ه ص و ر ة لها حكم لكن لو اثنين يصليان فدخل ثالث فتقدمهم وصار امامام ل ا م ل هذه ما وقعت لكن لو وقعت ما يستغرب أ ن يقع مثل هذه ا ل أ م و ر أ ب د ا ما يستغرب إ ط ل ا ق ا يعني هذا الشخص اللي دخل ودفع ا ل م أ م و م و تقدم ا ل م أ م و م وافق على طول و ك م ل ا ل ص ل ا ة و ا ل إ م ا م صار م أ م و م يعني مثل هذه الصور مع ا ل ج ا ه ل ة يعني كون ا ل إ م ا م ينقلب إ ل ى م أ م و م في ص ل ا ة النبي عليه الصلاه والسلام بعد أ ن شرع أ ب و بكر ا ل ص ل ا ة بالناس نعم إ م ا م أ ب و بكر صار م أ م و م في م ا م ا م د والعكس ا ل م أ م و م ي ص ي ر الامام في م س أ ل ة الاستخلاف نعم في م س أ ل ة الاستخلاف يجوز لكن ا ل ص و ر ة ا ل ث ا ن ي ة جاء شخص مسبوق يمكنه ما أ د ر ك الركعه ا ل أ خ ي ر ه فتقدم وكمل نعم جاء وتقدم ع ل ي ه أ و م ت أ و ل يقول لنا أ ق ر أ ه م ولا يمكن صلوا قد يتصور م ث ل ه ذ ا لهم ي ز ة <تصفيق> عليهم فقام وتقدم صلى الله يعني ا ل أ ص ل كما فعل النبي ع ل ي ه ا ل ص ل ا ة و ا ل س ل ا م لما سبق في تبوك صلى خلف ع الرحمن بن عوف وقضى ركعه التي فاتته تصحح صلاته ولا تصحح كيف لا ما هم زايدين لا كملوا و ر ك ة ينوون الانفراد ب ويطاوعون ما ي خ ا ل ف الناس تبارك لا ترى أم... كثير من الناس في أ م و ر الدين سامحه سمح. سمح يعني سهل سمح. يؤثر ولذلك س ه يعني و ل بعض الناس يجي والصف ا ل أ و ل فيه اماكن شاغره ويجلس في المسجد لكن ل و ت ق و ل له اقض بالصلاه عند, عند, عند خباز أ ق ل ا ل أ ح و ا ل يقول له اجلس اخر الناس ما ر ض ي نعم يعني ارتبط ا بين ا ل م أ م و م و ا ل إ م ا م في صلاته نعم لا تابعوا فيما بقي لهم من صلاته ينوون انفراد ه م زايدين عن ا ل ص ل ا ة المفروض <تصفيق> هذا الشخص الذي تقدم وصلى بهم هو لا شك ان تابعوه في جميع ص ل ا ة ص ل ا ة باطل هذا لا اشكال ف ي ه لكن إ ذ ا لم يتابعوا صلى بهم ر ك ع ة ونووا ل ا ن ف ر ا د وسلموا او جاءهم ما, ما, ما فات ركعات نقول انتقال ا ل إ م ا م إ ل ى م أ م و م أ و العكس له أ ص ل أ ب و بكر ش ر ع اخبر النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ما في ع د أدنى خصوصيه ة يمكن ترى بعض المذاهب ما يصحح ا ل ص ل ا ة مع الافتيات على ا ل إ م ا م واحد من ا ل ق ض ا ة دخلوا فاذا ا ل ص ل ا ة خ قد اقيمت و ا ل إ م ا م الراتب انتظر حتى سلم ك ا ل له صلوا اعيد لكن مثل هذا لو دخلنا حر المحراب واخر ا ل إ م ا م صلى مثل هذا له وجه و ا ل إ م ا م الراتب لا ه و ا ل كلام على ان ا ل م س ا ل ة و ا ق ع ة وانتهت ومع الجاهل يمكن ت ص ح ح لكن يبقى أ ن ا ل ص ل ا ة المحافظه عليها على هيئتها والاتباع فيها هو ا ل أ ص ل الاتباع فيها و الاصل ولا يترك التلاعب إ ل ى هذا الحد في ا ل ص ل ا ة لا يترك المجال للمتلاعب أ ن يتلاعب إ ل ى هذا الحد في ا ل ص ل ا ة يعني ا ل م س أ ل ه ذو لو أ م ر و ا ب ا ل إ ع ا د ه من باب ا ل ت أ د ي ب والتعليم له وجه صمت. صمت. باب التشديد في ان يمر ا ح ة بين يدي المصلي حدثني أ ح ي ى عن مالك عن زيد بن أ س ل م عن عبد الرحمن بن أ ب ي سعيد الخدري عن أ ب ي ه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إ ذ ا كان أ ح د ك م يصلي فلا يدع أ ح د ا يمر بين يديه وليدره ما استطاع فان ابا فليقاتل فانما هو شيطان وحدثني عن مالك عن ابي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن بسر بن سعيد ان زيد بن خالد الجهني ارسله الى ابي جهيم يساله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلي فقال ابو جهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان ان يقف اربعين خيرا له, أن أربعين خيرا له من أ ن يمر بين يديه قال ابو النضر لا أ د ر ي أ ق ا ل أ ر ب ع ي ن يوما أ و شهرا أ و س ن ة وحدثني عن مالك أسلم عن زيد بن أ س ل م عن ط ا ء بن يسار أ ن كعب ا ل أ ح ب ا ر قال لو يعلم المار بين ي د ي المصلي ماذا عليه لكان ان يخسف به خيرا له من أ ن يمر بين يديه وحدثني عن مالك أ ن ه بلغه أ ن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يكره أ ن يمر بين أ ي د ي النساء وهند و ن يصلين وحدثني عن مالك عن نافع أ ن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان لا يمر بين يدي أحد و ل احد يدع أ يمر بين يديه ي ق ولا ل ل الله تعالى م ف رحمه باب ا ت ش د يدع في أن يمر أحد بين يدي المصلي ي أن أحد ن بينه وبين ي تشديد سترته ل م احدا جاء في ذلك من الوعيد كما ا في في ذلك ل من أ ا ي ث ل ص ح يمر ح ة لو ل ي ع ا ل م بين يديه ي المصلي ماذا ل ع لكان أ ن يقف أ ر ب ع ي ن يعني بدلا من أ ن ينتظر خمس دقائق كان يقف أ ر ب ع ي ن من ش د ة ما رتب على ذلك من ا ل إ ث م أ ر ب ع ي ن خريفا في بعض الروايات في خبر كعب لكان أ ن يخسف به هذا تشديد في أ ن يمر بين يدي المصلي ي يقول حدثني يحيى عن مالك حدثني عن زيد عن عن أسلم عدوي عبد الرحمن بن عبد بن سعيد ر عن أ ن ص ا ر الخزرج عن أ ب ي ه أ ب ي سعيد أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إ ذ ا كان أ ح د ك م يصلي في ر و ا ي ة إ ل ى شيء يستره في ر و ا ي ة إ ذ ا صلى أ ح د ك م إ ل ى شيء يستره فاراد أ ح د ان يجتاز فليدفعه هنا يقول إ ذ ا كان أ ح د ك م يصلي فلا يدع أ ح د يمر بين يديه وليدراه ما استطاع إ ذ ا كان أ ح د ك م يصلي هذه ا ل ر و ا ي ة تدل على أ ن ه ي س ت و ي ذلك من اتخذ الستره و من صلى إ ل ى غير ا ل س ت ر ة فلا يدع أ ح د ا يمر بين يديه لكن تبين ذلك الروايات ا ل أ خ ر ى إ ذ ا صلى أ ح د ك م إ ل ى شيء يستر ف أ ر ا د أ ح د أ ن يجتاز بين يديه فليدفعه لا ت ر ك يمر بينه و بين سترته ف إ ذ ا لم يتخذ س ت ر ة مفهوم الحديث انه ليس له أ ن يدفع و ليس له أ ن يدعى لكن المار بين يديه مخاطب بنصوص الاخرى ل أ ن كل من المصلي والمار له ما يخص من النصوص المصلي يستتر والجمهور على أ ن اتخاذ ا ل س ت ر ة س ن ة ل أ ن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام صلى بمنن إ ل ى غير جدار يقول الشافع غيره يعني إ ل ى غير س ت ر ة ويمر و يعني بالعباس فالجماهير على أ ن اتخاذ ا ل س ت ر ة س ن ة فالمصلي مخاطب باتخاذ ا ل س ت ر ة وقال ب ع ض بوجوبهم استتر أ ح د ك م ولو بسهم هذا ب ا ل ن س ب ة للمصلي ف إ ذ ا صلى إ ل ى غير س ت ر ة إ ذ ا صلى إ ل ى س ت ر ة لا ي ج ز ل أ ح د يمر بين ي د ه وعليه أ ن يدفع من أ ر ا د أ ن ي ج ت ه ز بينه وبين سترته لكن إ ذ ا صلى إ ل ى غير س ت ر ة هنا يقول إ ذ ا صلى أ ح د ك م إ ذ ا كان أ ح د ك م يصلي فلا يدع أ ح د ا يمر به استوان استتر او لم يستتر لكن هذا مقيد مما في الروايات ا ل ص ح ي ح ة التي فيها التصريح بالاستتار إ ذ ا لم يستتر المصلي فالمار بين يديه مامور ما أ بين لا يمر منهي عن المرور بين يديه وهذا ما يخصه من النصوص إ ذ ا كان أ ح د ك م يصلي فلا يدع أ ح د ا يمر بين يديه لا يترك أ ح د يمر بين يديه وعبر ب ا ل ي د ا ن لكون أ ك ث ر الشغل إ ن م ا يكون باليدين لا يدع أ ح د ا يمر أ م ا م ه بالقرب منه ف إ ن استتر فما وراء الستره لا ب أ س به و يبقى ما دونه محل الدفع و إ ذ ا لم يستتر فليس له أ ن يدفع إ ن م ا إ ذ ا أ ش ا ر إ ش ا ر ة لا تضر بصلاته ل أ ن ه فرط في ا ل أ م ر باتخاذ الستره كما دلت على ذلك الروايات ا ل أ خ ر ى و ليس للمار أ ن يمر بين يديه بالقرب منه و لو لم يستتر فلا يدع أ ح د ا يمر بين يديه و ليدراه ما استطاع يدفعه حسب استطاعته ب ا ل إ ش ا ر ة ولطيف ا ل ع ب ا ر ة يعني ب ا ل إ ش ا ر ة ا ل م ف ه م ة إ ل ى أ ن ه لا ينبغي أ ن يمر بين يديه ف إ ن أ ب ى فليقاتله يزيد في دفعه ا ل أ س ه ل ف ا ل أ س ه ل ثم بعد ذلك ن ح ت ا ج إ ل ى ا ل أ ش د فعل يدفعه الا من دفع إ ل ا ب ق و ة دفعه حتى قال بعض اهل العلم أ ن ه لو مات من هذا الدفع فدمه هدر وليس معنى هذا أ ن يتخذ ا ل إ ن س ا ن السلاح يتوشح بسيف من مر بين يديه قاتله بالسيف أ و بمسدس لا ينافي مقتضى ا ل ص ل ا ة إ ن م ا يدفعه ب ا ل أ س ه ل و ا ل أ س ه ل إ ن أ ص ر على المر بين يديه مع هذا الدفع لا شك أ ن ه ليس له حرمه ل أ ن ه ش ي ط يريد أ ن يفسد عليه صلاته ف ا ل إ ج م ا ع قائم على أ ن ه لا يجوز المقاتله بالسلاح وزعم بعضهم أ ن قوله ف إ ن أ ب ى فليقاتله معناه بالسب والشتم واللعن قال بعض قاتل الله فلانا قاتل الله ل ي ع و د ا ل ن ص ا ر ى يعني لعن نعم فالمقاتله من هذا الباب وهذا ا ل خ و ل لا شيء كيف يسبه في ا ل ص ل ا ة كيف يلعنه في ا ل ص ل ا ة إ ذ ا كان ممنوع من الكلام المباح فكيف ب ا ف ح ش والمحرم من الكلام هذا الكلام ليس بالصحيح قتل الخراسون يعني لعن فهم يريدون أ ن يكون من هذا الباب بعض المالكيه لهم تفاصيل بعض المالكيه يفصلون حول هذا الموضوع و يجعلون ا ل إ ث م على ا ل م ف ر ط من المصلي أ و المار إ ذ ا استتر المصلي و للمار م ن د و ح ة ع ن ي و طريق آ خ ر فمر بين يديه ف ا ل إ ث م على المار و المصلي لا إ ث م عليه اذا لم يستتر المصلي و المار ليست له م ن د و ح ة ف ا ل إ ث م على المصلي إ ذ ا استتر المصلي نعم والمار ليست له م ن د و ح ة من هذا الطريق فلا اثم عليهما ذ ا لم يستتر المصلي والمار له م ن د و ح ة وهناك طريق آ خ ر يمكن أ ن يسلكه فلا اثم عليهما هذا التفصيل يذكره بعض المالكيه لكن في حديث ب سعيد في الصحيح نعم ويصلي إ ل ى س ت ر ة فجاء شاب من بني أ ب ي معيط أ ر ا د أ ن يجتاز فدفعه أ ب و سعيد فنظر فلم يجد مساغا لم يجد طريقه سوى فدفعه أبو سعيد هذا الحديث يرد هذا التقسيم و أ و ر د الحديث فدل على أ ن هذا ا ل إ ث م المذكور و هذه ا ل م د ا ف ع و هذه المقاتله و الوصف ب أ ن ه شيطان مع كونه لم يجد مساغا فهذا التقسيم لا يوجد ما يدعمه و لا يشغله ولو تقدم المصلي إ ل ى سترته م ر ه من خلفه كان أ و ل ى ل أ ن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام تقدم الى سترته لو فعل ذلك هم مردونه لا باس المقصود أ ن ه لا يمر بين المصلي وبين سترته ف إ ن م ا هو شيطان أ ي فعله فعل الشيطان ولا يمنع أ ن يراد به ح ق ي ق ة الشيطان وفي هذا الحال يكون من شياطين ا ل إ ن س وكما أ ن ه في الجن ا ل شياطين أ ي ض ا في ا ل إ ن س شياطين شياطين ا ل إ ن س يوجه فهو منهم الذي يريد أ ن يفسد ا ل ص ل ا ة على المصلي ان ع م ا ل حد الحد, الحد, الحد الذي هو بين يدي المصلي عند ا ل ع ل م يقدم ثلاثه اذرع ف إ ذ ا اجتاز من وراء ثلاثه اذرع لا يقبل ا ل أ م ر الثاني أ ن ا ل م ش ق ة تجنب التيسير إ ذ ا وجد في أ م ا ك ن زحام ش د ي د ة في الحرمين في المواسم ولم يستطع رد الناس بكثرتهم البشقه تجرب ا ت ي س ي ر ولذا صلى النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام إ ل ى غير س ت ر ة ل أ ن صلاته الى س ت ر ة توقع الناس في حركه و تقدر في حال القيام للنبي أ ن ا عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لما أ ر ا د أ ن يجتاز تقدم حتى صار بينه وبين سترته ممر الشاه و هم يقدرون ث ل ا ث ة اذرع ل أ ف إ ن قلنا أ ن ه في حال القيام ممر الشاه و في حال السجود موضع ثلاث ة أ ذ ر ع نعم كان العكس أ و ل ى ل أ ن ه يبعد من من موضع سجوده ث ل ا ث ة أ ذ ر ع معناه يحتاج إ ل ى أ ك ث ر من أ ر ب ع ة أ ذ ر ع نعم من من موضع ف لعله من موضع قيامه من من ق د م ه ث ل ا ث ة أ ذ ر ع من ق د م ه نعم تخطي الرقاب لا يجوز لا شك أ ن هذا امتهان و هذا تعدي نعم و تخطي الرقاب لا يجوز نعم جاء في ا ل ج م ع ة التشديد في ذلك لكن هو في ا ل ج م ل ة امتهان للمسلم ا ل غير م ب ل ر نعم إ ذ ا وجد ف ر ج ة و أ ر ا د أ ن يصلها من غير أ ن يؤذي أ ح د ا لا ب أ س نعم بعض الناس من قصد أ من غير قصد يؤذي الناس في ا ل ص ل ا ة في مكان الطواف و في مواضع الزحام ماذا لا ح ن ا لا ينتظر حتى يسلم مثل هذا لا ينتظر حتى يسلم نعم نعم والخط صلى أ ح د ك م و لا ص ب شيء يستره اذا عصى ف إ ن لم يجد فليخذ خطا هذا حديث مخرج س ن ن و أ و ر د ه ابن ا ل صلاح رحمه الله مثالا للمضطرب مثال للمضطرب والمضطرب من قسم الضعيف و ي ن حاول الحجر ان ينفي عنه الاضطراب ويحكم عليه بالحسن واستدل ا ن ب ي الشافعيه و ا ل ح ن ا ب ل على ان الخط يكفي الخط يكفي ولا شك أ ن ه إ ذ ا لم يوجد غيره فيرجى أ م ا إ ذ ا وجد غيره فلا يكفي هي النساء ولا بالرد النساء ولا بالرد ل أ ن ه المنصوص على أ ن ه نقط ع ا ل ص ل ا ة له ا ل م ش ق ة تجربه التيسير كونه يصلي والناس يطوفون بين يديه فيهم الرجال وفيهم النساء تل على أ ن هذا الامر إ ذ ا ترتب عليهم م ش ق ة ش د ي د ة ودفع الناس فيه أ ذ ي ه لهم وله ا ل أ م ر يتسع إ ن شاء الله وطرف ا ل س ج ا د ة ح ك م ه حكم, حكم الخلق إ ذ ا لم يوجد غيره يرجى ان يكفي على ان الحديث قابل للتحسين و إ ذ ا وجد غيره فلا بد من ان يكون شاخصا ماثل به مثل م ؤ خ ر ة الرحم ا ح د لا ما يلزم الخط فيه نزول ما هو فيه بروز الخط في الرمل فيه بروز ولا نزول لا لا لا مقصد ا ن حكم هذه حكم خ ط لا لا لا اذا وجد فيها خط من ا ل أ ص ل نعم إ ذ ا وجد فيها خط من ا ل أ ص ل يكفي اذا عند على القول بان حديث الخط يصلح ل ل إ ح ت ج ا ج الحذاء لا ينبغي ان يكون في ق ب ل ة المصلين ينبغي ان يكون ع ل ي ساره ي او بين قدمه ا لا ينبغي أ ن يكون في ق ب ل ة ا ل م ص ل ي هذا ا ل أ ص ل أ ن تكون مثل م ؤ خ ر ة الرحله ل شيء اشخص مرتفع لكن إ ذ ا لم يوجد إ ل ا الخط او حكم الخط طرف ا ل س ج ا د ة مثلا وقلنا وقلنا ب أ ن حديث الخط يصلح للاحتجاج و أ م ك ن ترجيح بعض طرقه على بعض كما قال حفظ الحجر وانتفع عنه الاضطراب ي ص ل ل أ ن المار يعرف انك م دام تصلي الى ل س ج ا د ه فيمر من و ر ا ئ ه على كل حال ما يقوم مقامه من طرف ا ل س ج ا د ة كافيا ومثله لو قصد هذا الخط ي ك ف ي وله أ ن يدفع من, من أ ر ا د أ ن ي ج ت ا ز د و له لذلك اذا صلى إ ل ى حائط أ و إ ل ى عمود س ا ر ي ة جاء في الحديث عن دابه داود وغيرها لا يصمد إ ل ى هذه ا ل س ت ر ة يجعلها عن يمينه و عن شماله لكن الحديث ضعيف فيه ثلاث علل لا ي ث ت ف ي ح يقول هل يختلف التعامل مع الكافر أ و المشرك أ و الكتابي الكافر و المشرك الكتابي ممن يدفع ا ل ج ز ي ة و يقر على البقاء ا ل ج ز ي ة و الكافر و المشرك إ ن لم يكن معاهدا أ و م س ت أ م ل ا فهو حربي نعم يقول ب ا ل ن س ب ة للخروج للبر هل يكون الثمانين كيلو ضابط القصر و الجمع و لو كان سيرجع من يومه عند الجمهور نعم يقول اذا خلع الرجل ا ل خ ف ي ف بعد أ ن م س ع عليه مال يكون لازال على أ ص ل الوضوء ل أ ن ه ليس متوضئا وضوءا شرعيا هو ا ل آ ن باقي على ط ه ا ر ة ن ا ق ص ة يعني هو بقدم لا م غ س و ل ة ولا م م س و ح ة يعني كمن توضا وضوءا ونسي غسل رجليه يقول ما هو الراجح التيم بتراب ام بغيري وما هو غير التراب كل ما على وجه ا ل أ ر ض يجوز التيمم به هل الجدار اعتبر من الصعيد نعم إ ذ ا كان فيه ق ب ا ر يرى ل ق م باليد إ ذ ا ضرب نعم والله أ ع ل م وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آ ل ه وصحبه أ ج م ع ي ن